وَإِمَّا أَصَبَهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ هَذَا دَارِي لي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ ثَقَائِنَهُ وَلَئِن رُّجِعْتُ إلَى رَبِّي إني عنده للحسناء، إني عنده للحسناء، فلن ننبئ أن الذين كفروا بما عملوا، ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضنا بجانبه، وإذا مسه الشر فذد